بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا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 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وَصَخخَلَ الشَّمسَوَ القَمَرَ كلُ يجْيل أَجَلم مسََّ يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم برقاء ربكم توقنون يدبر الأمر يفصل وَهُوَ الذي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا وَمِن كُلِّ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الليل 124. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 125. وفي الأرض تطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل زَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا على ذلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ إِنَّ فِي فعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا جديد وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم أصحاب النار هم فيها خالدون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة كُلَّ الْحَسَنَةِ وَقُلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُؤْثِرٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُؤْثِرٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ وإن ربك لشديد العقوب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا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 وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ لَهُ الْوِقَايَةُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ 111. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم 112. وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَال وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِن وَال هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَالَّذِي يُرِيكُمُ البرق خوفاً وطمعاً 117. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 118. ويسبح الرعد بحمده والملائكة يُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ وَيُنْزِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يشاء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 الذين يدعون من دون اله يستجيبونه بشيء الا كباسطك الثيه الى الماء يبلغ غفوق وما هو مناني وما دعاء الكافرين الا في ضلال وما ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعًا وكرهًا وظلالهم بالغدو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 يظظل ماك وَ أَمجوللي شرك أخلَق ك خلقه فَتَشبه الخق عليههِم ْجون الليش مك خَلَق كَ خلقه فَتَ شبه الخق قُلِ اللههُ غَكُ كلُ شيءَُ وَهُو الواحدُ الْ قُلِ الله غكُ كلُ شيءَ وَهُو الواحدُ الْ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضّرِب اللهَّهُ الحَقَّ وَبَطِل فَذَلكَ يَظرِبُ اللهُ رحََّباطِل فأَمَّازَّبَدُ فَيَذهَدُ فَ أَ وَأَمَّا مَا يَم فَعَُّ سَفََمكُثُ فيِي الأرض فَأَمَّا الزبَدُ فََذهَ ف كَذلِكَ يّرب الله الأأَمثال كذلِكَ يبّب اللههُ الأأَمثال للَّذين استجابوا لربهم الحسنى يهُ لِ رَّهمحصن والذينَ لَ يستجب لَ لَ أن لَهَُّ في الأرض َمع وَمِث لَهُ مو لَفَدَوب والذذينلَ يستجب لَ لَ أن لَهُمَّ ما في الأض يَم وَمِث لَهُ ماهُ لَ أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد فَمَن يُعَلِّمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى أَفَمَن يُعَلِّمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ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 119. ويحشون ربهم ويخافون سوء الحساب 110. والَّذينَ صَبَعهُ بتِغُ أَوجههِ رَبِّهِم وَأَقَام الصَّلَةَ وَأَم فَقُمَِّا رَزَكُناَاهُ وََّذينَ صَلََهُ بتِ غُ أَوجههِ رَبّهِم وَأَقَم الصَّلَةَ وَأَم فَقُمماا مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّاءَ وَأَنَّ ثَقُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ أتى أولئك لهم رقب الدار جنات عذن يدخلونها صَلَحَ صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عذن و الْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ عليكم بِمَا صَبَرْتُمْ سَلَامٌ عليكم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى 124. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 125. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما 119. ويسقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَفَرِحُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إلا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ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 الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب انا بذكر الله تطمئن 119. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوبى لهم وحسن مآب 119. وكذلك أرسلناك في أمة قد مِنْ من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون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 هل الجبال الأرض به الارض ام كل نهر الموتى بل لله الامر جميعا بل لله الامر جميعا افلم ييئس يشاء الله لهدا الناس جميعا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 وَيَجْرِمَنَّ الصَّدِّيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِصَنعِهِمْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحَرُّ قَرِيبًا مِنَ الْجَّرِيمِ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كان فَكَيْفَ إِنْ سَكَنَ عِقَابٌ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوهُ 126-أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول 127-بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل 128-بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل دينك فمنكرهم وصد عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد له لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق وما لهم من الله من مثل الج التي و المتكون تجرم تحت الأ مثل الج التي ويد متكون تجرم تحت الأ أكل هذا عقبا الذين اتقوا تلك عقبا الذين اتقوا وعقبا الكافرين وعقبا الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من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 إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما ربيا وكذلك أنزلناه حكما ربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاء من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من 126. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُلِّيَّةً 127. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجًا وذُلِّيَّةً 128. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 129. وما كان لرسول أن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 وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذين ما عَلَيْكَ الْغَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْثِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْثِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا معقب لحكمه والله يحكم لا معتب لحكمه وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب وقدم كرا الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقدم كرا الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ أُقْبِدَا وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ أُقْبِدَا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُم مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل ومن عنده علم